بسم الله الرحمن الرحيم الم ف ل ا ر تلك آ ي ا ت الكتاب الحكيم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 ولو يعجل الله للنس الشر استعجالهم بالخير لقضي إ ل ي ه م أ ج ل ه م ف ن ذ ر ا ل ذ ي ن لا يرجون لقاءنا في ط و ي ا ن ه م يعمهون واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر ك أ ن لم يدعنا الى ضر مسه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 なぜならば私の思い出を表すことはある。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 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أ د ر ي ك م به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل ه أ ف ل ا تعقلون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 فَقُلْ إِنَّمَا فَانْتَظِرُوا الْمُنْتَظِرِينَ 「こんなこと言ってくれているのは私たちの思い出を知ってく م ているのは私たちの思い出を知ってくれているのですが私たちの思い出を知っ 「今日は私のことですが今日は私のことです。<音楽> ただ、今日はこの辺りを見ていきた م と思います。 وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أ ن ه م أ ح ي ط بهم دعوا الله, دعوا الله مخلصين لهديه 私の思い出は何でも言うこと ن 何でも言うこと هم でも言うことは何でも言うことは ر でも言うこ ا は何でも ا うことは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 إ ن م ا مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختل طبي نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى, حتى حتى اذا اخذت الارض زخرفها والزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا اتاها امرنا ليلا أ, أ لي و نهارا فجعلناها حصيدا ك ن أ ك ن لم تغن بالامس كذلك نفصل ا ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون والله يدعو إ ل ى دير السلام ويهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم للذين أ ح س ن و ا الحسنى وزياده ولا ي ر ه 世を変えた ه م ق ت ر و 話すことについて話すことについ ا 話 ا ことについて話すこ ا ل ついて話す والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة ا بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم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 قل من يرزقكم من السماء والارض امن أم يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل أ َ ف َ ل َ ا تتقون َََُّ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال ف أ ن ا تصرفون كذلك حقت ك ل م ة ربك على الذين فسقوا أ ن ه م لا يؤمنون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 「قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان ي ت و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 إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن, أن يفعلون 私たちはこのように思 ل ように思うように思 ق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون う ف ت ر よ قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ب ب ي ي ت ت بل كذبوا بما لم يحيطوا ب ع ل م ه 気づいていることに気づいて ي ل ه كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان づいていること الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أ ع ل م بالمفسدين وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون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 「あな أنت تهدي العمي ولو ك ا ن あ ا ي ى لا يبصرون إ て الله لا يظلم الناس て ي ال ئ ا ですが私は私の思いを聞いているのですが私は私 私َちはこのように思い出してくれ ل いることを知っている ة は私たちの思い出を知って ر ِ يَتَعَارَفُونَ ب َ ي ْ ن َるُ م ْ 私はこの世を変 الله وما كانوا مهتدين وإما نري は私はこの世を変えたのは私はこの世を変 و, و ف فينك ََََ فالينا َََْ مرجع َُِْ ثم َُّ الله َُّ شهيد ٌَِ على ََ ما َ يفعلون َََُْ ولكل َُِِّ أ ُ م َّ ة ٍ ر َ س ُ و ل فإذا جاء رسولهم قضي ب ي ن ه م بالقسط وهم لا يظلمون 違いない ل とは間違いないことは間違いないことは間違いないこと 「こんな املك لنفسي ضرا ولا نفعا ل, ل ا ما شاء الله」「لكل امه اجل اذا جاء ج ل ه م فلا ي س ت ي ت أ خ ر و ن س ا ع ة ولا يستقدمون قل أ ر أ ي ت م إ ن أ ت ا ك م عذابه بياتا أ و نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 「あ ثم إذا ما وقع を ن ت こ ب はあ ا ل は ن な وقد ك たはあなたはあなたはあなた ثم َّ قيل َِ للذين ََِِّ ظلموا ََُ ذوقوا ُ عذاب َ الخلد ِ هل تجزون ََُْ الا َّ بما َِ كنتم ُُْْ تكسبون ََُِْ ويستنبئونك ََََُِْ أ َ ح َ ق ّ ه ُ قل اي وربي ّ انه لحق ّ وما انتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لَفْ ت ت به س お、وهم لا يظلمون。 「あれは私のことです」「あれは私のことです」 「友達と一緒に暮らしていきたい」 وشفاء ل 思い出は何を言うかわからない ورحمة ل ل م ؤ م ن ي い الله وبرحمته「こんなこと言ってく ل てい ل のは私の思い ر ز ق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله اذن لكم أ م على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على النيس ولكن اكثرهم لا يشكرون 私はこの辺りを見ていきたいと思います。 و َمَا ي َ ع ْ ز ُに思うように思うよِに思うように思うِうに思う ا ل に思うように思うよう ر 思うようَ思う ا うに思うように思 ي ように思うように思うように思うように思うَうに思うようにَうように思うように思َように思うように思うように思うように思 الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون <تصفيق> الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون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 ف ل م ا ج ا ء ه م ا ل ح ق م ن ع ن د ن ا ق ا ل و ا إ ن ه ذ ا ل َ س ح ْ ر م ب ي ن ق ا ل م و س ى أ َ ت ق و ل و ن ل ل ح ق ل م ا ج ا ء ك م ْ أ س ِ ح ر ه ذ ا و ل ا ي ف ل ح ا ل س ا ح ر و ن 「あなたは私のことはあなた ت 私のこと ا あなたは私のことは私のことは ا のこと و 私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私の ا とは私のことはを وقال فرعون أ ت و ن ي بكل ساحر عليم فلما جاء ا ل س ح ر ة قال لهم موسى الكوا ما أ ن ت م ملكون パーフェクトは何を言うのかわ ي らないです。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 و َ إ ِ ن َّ فرعون ََِْْ لعال ََ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ و َ إ ِ ن َّ ه ُ لمن ََِ المسرفين َُِِْْ وقال موسى يا قوم ان كنتم آ م ن ت م بالله فعليه توكل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 وبشر ا ل 聞いて ن ي, ي ن 神様はね、私のことを知っていたのは、私のことを知っていたのは、私のことを知っていたのは、私のことを知っていたのは、私のことを ا, أ, ا, ا ل ていたのは、私のことを知っ 「あなたは私の手 و 借りて ا れたんだ」 ただいま ن うよ ي に思うように思 ا ように思うように思うように思うように思 ر ように思うように ر うように思うように思うよう و 思うよう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 ا ل آ ن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نجيك ن ببدنك لتكون لمن خلفك آ ي ة و َ إ ِ ن َّ كثيرا ًَِ من َِ النسع َِِّ آ ي َ ا ت ِ ن َ ا لغافلون َََُِ ولقد َََْ بوانا َََ بني َِ اسرائيل ََِْ مبوء ََُّ أ صدق ٍِْ ورزقناهم ََ من َ الطيبين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 ب ك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آ ي ه حتى يروا العذاب الاليم 「あなたは何を言うか」 イたち قوم ي 夜 ن س ل م ことに夢中に ك شفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا و م ت になっていないことに夢中になっていないこ لآمن من في الأرض كلهم جميعا. افانت ل كلهم أ أ ر ض جميعا تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 私はこの世を変えたことを ي っているのはこの世を変えたことを ل っている人です。 و い出してくれた人は何 ا 言うかわからない人は何を言うかわからない人は何を言うかわからない人は何を言うかわからない人は何を言うかわからない人は何を言うかわからない人は何うかわい人は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 「こんにち م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 「なぜならば」「なぜならば」「なぜならば」「なぜな س ば」 الله بضر فلا كاشف له إ ل ا هو وان يردك بخير فلا ر د لفضل يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أ ي ه ا الناس قد جاءكم الحق من ربكم 「ふんヤり」「ふんばり」「ふんばり」「ふんばり」「ふんばり」「ふんばり」 「あなたは私のことです」